اتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب افمن حق عليه كلمة العذاب افأنت تنقذ من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 لَمْ تَرَ أن اللهَّهَ أَ زَلَمِنَ السَّمئِمَا أَ فَسَلَكَهُ يَنَا بعَ فِي الأرضثُمَّ يُخْْرِج بهِهِ زَرَّ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 وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هذا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيعٍ وَجَلَّ عَلَّهُمْ ي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 الَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِم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 إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتذا فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل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 أَمُتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعاءَ قُل أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ اللَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 إِنَّهُ هو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ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 ويوم القيامة ترى الذين كَذَبُوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين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 وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ جاءكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم الم ياتكم مرسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم هذا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 حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُم خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُم طِبتمْ فَادخُلُوها خَالِدِينَ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 من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم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 دَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَتِ السَّيِّئَاتُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ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 جاءَ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ